niet en jij is niet. Nee, want als jij dat is niet. Nee, want als jij dat is niet. Nee, want als jij dat is niet. is niet. is niet. is niet. البيت بتاعنا كل موسم كل موسم يعني كل يوم على الحسنه المتولى استغفر يعني النقطة الثانية من على مادة التوضى قيل أيضاً استقرار الحسابة الناس على القطعية وعلى الجنوب يرغب ناشت مجلسة وإتصاراً بأيان الله سبحانه وتعالى وأن يستشعر نعم الله سبحانه وتعالى عنه ويزير عقلياً ومقامتها بالأقصير الشميل والطمئة بالحق لها إذا عشان Ja. Ik wil u is kan ook. zijn eigenaar.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 En ik wil niet alleen maar te veel, te veel, te veel, زي ما أقول فيها ولا كما قرر من أفضل عزيم أهل أفضل عزيم أفضل جاهد من الأميرونا من عزيمنا من عزيمتنا يدخل فيها لا قولتي تبارك الله أنتي يا في هذا يوم كذا البيتي مرتاح لنا مرتاح ويانا في جانبه في روماتي والله بنت لا تصل بعض الفناء تصل إليها في هذا الشكل ذا هيأتي الساق والله ما تدعي. niet meer aan zijn op de stempel. Alan aan zijn. Je herinnert op de de En wat صفتها فانها بحسب حال المؤمنين وإماما من قوتهم وعمل مطار كل ما دون المؤمن قوي كل ما دون المؤمن قوي ده اللي ممكن ان مصاد ليس النبي ولا المؤمن ان يقوم المنخره للمشرك ده واحد بيسالني يعني انا لو رحت مثلا في ما هو هو هو مش واحد من ناس كان الناس اليه ولو كان المشركين كان اقرب الناس اليه سوف اقرا ايضا صلى الله عليه وسلم اي عم سوف اقرا لعمه سوف اقرا ايضا سوف اقرا ايضا سوف اقرا ايضا سوف اقرا ايضا سوف اقرا ايضا سوف اقرا ايضا سوف اقرا ايضا سوف اقرا من سوف اقرا ايضا سوف اقرا ايضا سوف اقرا جدا جدا، اقرا ايضا سوف اقرا ايضا سوف اقرا رائع سوف اقرا ايضا سوف اقرا ايضا سوف لا يا عمي يا عمي تابع من ذلك عقل المطارف فكان آخر شيء كلامه عن أن المطار أنا على ليندا عقل المطار فقل النبي صلى الله عليه وسلم إن لك قلنا لا أقولهم فنزلت ما كان النبي ولا يعلمها نعم والثالث أنها نزلت في مروءة خليعة عن علي بن طارق رضي الله عنه وفضله رجل يستغفر آباء وليه وهم الشكاء فقل تستغفر آباء وليه وهم الشكاء Alim naam Tom. Dus hij zei: "Ik ben de eerste. Ik ben de tweede. Ik ben de derde. Ik ben Ik ben de vijfde. Ik ben Ik ben de zevende. Ik ben Ik ben de negende. Ik ben Ik ben de elfde. Ik ben Ik ben de dertiende. Ik ben Ik ben de Ik ben Ik ben Ik ben Ik ben Ik ben Ik ben Ik ben Ik ben Ik ben because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 اليوم قرأت مش قرأت السماع واحد سبحان الله نقدر دايما يعني كل حاجه ماشيه شيء ايه شيء بين في كده مسئول جدا جدا يقول يعني حاجه بتقول يعني يعني مشيه ايه والمشي يعني بصوره شديده مشي الناس شيء متعصب يعني لكنهم يقولون كانت اهل السنه او ما قلنا قلت بدون شيء واحد يقال لك مثل ما كانوا يقولون يعني مانو عليك براسي وعندنا نحاولوا نحاولوا نحاولوا نحاولوا وبعدين نحاولوا نحاولوا نحاولوا نحاولوا نحاولوا ودخلت المستشفى نحاولوا نحاولوا ودخلت نحاولوا نحاولوا ودخلت المستشفى نحاولوا نحاولوا نحاولوا نحاولوا نحاولوا نحاولوا allez Sana, we zullen als het Rabi, het Rabi, niemand het Rabi, we We zullen niet We niet We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 ولا يدفع عن المضار إلا أنت عاصلين ولذلك المطهرين لدينا أماني ولنهم نخلقيني مناسك خلقهم من الغرور والذين كفروا أوليان أرسل من الغرورات يمكن أن نرسلوا لأملين ما يعلمنا إذا بتيك تسمع الإنسان الكامل ومعنوش عقل الرداية وما من لاش خلق بحاجة بعقبين بحاجة او بحاجة بعقبين بحاجة بعقبين ليذوب العرب من قولكم مطمئن الأبداع والسبؤ ولكن خلاص أتى وأيده مقامه وزير القلب الله عز وجل ماذا يعني وزير القلب وزير القلب هو الاحرف عن صفات المستقيم فإن كان الاحرف في أصل الدين إذا زار القلب عن أصل الدين كان كفارس واحد زار عن أصل الدين ويازل بالعاب فقتل فقتل الذين أعصوا هي الشيطان إن يقتل كل دراماتي كل حاجة من الكوف عايز يخليني أب يدخل يكشف والله خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه يا حلم صغير من خلقه إذا رأيت أنا على عارض زين لا تنسى في نفسك لا تنسى في نفسك حسن حسن كل الأطروحة سيشعر الجميع من خلية من ارنيفيه وكل ما كنت قاتلا ارنيفيه لن يكبر ولذلك لديهم فرد كيردع يقول لذلك حافظ بينه مش ممكن يكون لذلك القول ان نحكم ان ننقل أن ننقل بل ننقل بل ننقل بل ننقل بل ننقل بل لما بل ننقل بل ننقل بل ننقل بل نحكم بل نحكم بل نحكم بل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 ما شاء الله خليه صدقين يدورون على صدق في تقييم معين. ما شاء الله يعده خليطين من عارفين وحقيه من وشنا وديه من وياه وحط. فريست ورسيد سبحان الله تستديء إيماننا من الله. ما هو إلا وربنا وكيل من كل شيء. لذلك نقول إحبق فيه. هذا زين. طلب الحرام عن الصدق من صدقين. إحنا بستانك من وصمة أجدادنا نسخ طالع صلواته بالبعد اللي يبي اذا ما لنا عمصرية مزنفقه الدين <سؤال> اصبح كفر اصل الدين لا وكذا اصبح هذا الارض كفر وان كانت في جميع كذا كانت مش طريقة شرعة الى فاذاب عنها اما كانت مقصرة فعله فعلها واما غير الشعير او اما منكرة منك زي انت بيصنفش انت مش مسلم انا مش مقتنع مش مقتنع انت مش بتبسط من لماذا بتفتلك حاليا انا ل ان في شيء من أصل الدين، دا أصل الدين من منان، وأقول لمن منان إيه؟ وأقول له وألبين من الدين سبحان الله يا أبننا يا أبنائي إن من الدين أنا على إن من الدين أنا كأناك بس لمن حطق لمن يعرف آيات الله، لمن يقرأ تفسير القرآن، لمن ان التلقين بوجود التفسير الصحيح عند هذه المسألة حزز القلب إحداني، والزملاء قولي ثم تابعي، والزملاء قولي ثم تابعي، ثم عشري، ثم عشري، ثم عشري، ثم الدين ثم عشري، ثم عشري، ثم عشري، ثم عشري، ثم عشري، ثم عشري، ثم عشري، ثم عشري، ثم عشري، ثم عشري، ثم عشري، ثم عشري، ثم عشري، لان لازم تروي انك تفهم ان الكلام اللي بتحكي الكلام ده هو اللي بيحدد الختاق والله اللي بيقبل توبتك والله اللي بيعين على التوبه هو الله فرمي نفسك مع كل مساله خير ومن شغله ربنا يحيي لك السلام وتقدر تركز والله انت كل حياتك البرنامج سبحان الله تريد أن تأميني نفسك تستغفاري تستغفاري تستغفاري نفسك الله عز وجل يقولي يا ربي ما شعبت ذلك عن سبحان الله عن دارزة لك بالمصري ولكن فعبت ذلك عن نفسك ربي أنت لديك دا عن طريق صعبت عن طريق وعند تدولي وتتزيغني وتكتسل إلقاء عز وجل أصلاح بيك أصلاح بيك أصلاح بيك أصلاح بيك لذلك أقول الحقيقة في هذا الأمر ورحيزا بأبادنا رخصوا بأباد رخصتوا وأحمدهم أن من مع ريك التربة وقادر بيك التربة وسأتيتهم على خلال مهم سأتيتنا على الله وسأتيتنا على التربة وسأتيتنا على عبر الصاصرين ثم أقول بعض التباسة حتى إلى الله قريب العربين وحنا أعطوهم دفرنا فسيطة ميمان وهي السباسة التي نحن كنا نحن فيه فأعطوهم في هذه الأزبكة عبر المناني فسيطة مرشوة حتى حزر الحزن جديد دار قطارين الأرض مرحباً على ساعة الأرض وعلى أرض المحدة لديه تحس نفسه مخنوعة تحس الدنيا <تصفيق> حاولين أنها دياءة كأنها قلت بإمكانك واحد يمطيئاً على كأني مجموعة سنوية لا يقصدوا الليل وما تحاولوا حس الدنيا اللي عادية الحزن وصياً وصياً هكذا كانوا دار قطارين من الفصوص وإنتي الحب الشئيين وطارين الفضاء الوسعية وما حاولهم كمان ولذلك نكون وظن قاعده زين ان انا كنت زي ما هي هل تحس انني ودي بس يلا تعلمي نفسك انا حسيت ان في لحظه ضقت عليك نفسك استغفر اكسب الاخير استغفر اذا شعرت بضيق النفس اجعلني الاستغفار هو من أكثر الأشياء التي تشرح الصخر وترفع الذكر إذا ضغط عليك نفسك.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 dat alleen min, min hij nadien, min hij nageeft, dan nageeft, dan niet aangelokt en allemaal Als ik in de wereld werd en een aanzienlijke aanzienlijke, ik ik is een ثم نزل ربي سبحانه وتعالى أنزل ثم تابع المؤمن عليه أي أدن ربي في توبتهم ليتوب لما أزن في التوبة وفقوا للتوبة وتاب الله عليهم لأن الطب سبحانه تواب ونبال كفير التوبة كفير التوبة كفير عفو يصدم الإنسان ويسي الإنسان ويعصي الإنسان ربه ثم يأتوب عليه ثم يعصي مرضاً ثم يتوب عليه ثم ويحن عليه وزير قيل ان مطه هو التواب اي كثير التوبه والعفو والغفران عن الزلات والمعصيه الرحيم وصف الرحمه العظيمه التي لا سبحان الله يا تنزل على عباده في كل وقت رحيم في كل حتى على الكافر لكن ده جزء من الرحمه في الارض ودخر كل رحمته فنقول سبحان الله رحمة ربي وسعت كل شيء بس حد بك رحمن رحيم ولزيك يقول رب سبحانه وتعالى في in آيات انه لما بعض يوخذ من هزيل يعني من هزيل آيات يتوخذ من هزيل آيات في التوبة ندخل الله التذكير بدون تنين وفي دليل على ان التوبة الطاعة العاد أعظم الغيابs الامور عند سبحانه وتعالى على التوبة عليك اجم الغياب ولزيك تسألي دينا ما ضم التوبة انك انت التواب الرحيم الله متب عليك انك انت التواب الرحيم فان الله جعلها نهاية de عباده zulke beker vast door de schilder. Tijdens Allah alleen door vast te werken. Vandaag Rabbie de en vraagt haar, we stafen en en de deze het woord van en vertrouwen in is het is, is en die was Wat is er, maar ik kan het. En in haar en een adaat de sherp op alle nefs, laat voor de muziek, ja, niet is maar en يا انا يا لسه عينها لسا عيني في بعض الناس بتدخل فرشه بتعد فترة كبيرة بعدين بعدين فالوقت ما تيلي قيني بتبتلي تدخلي بتغمض اللي هو ده الوقت العميل قوني بتداجي الله قوني للصلاة فالسحبة نفس الوية ايضا مموضة عميتي تفتيك لي هذه المشقة عند الله ان العدلات كل ما كانت لها مشقة لها لها يعني ان الله امر عظيم ومنها ايضا ان توبة الله على العبد van haar eigen dat de tocht van op basis van verdriet en De tocht van God de dienst is op basis van verdriet en spijt. Elke keer dat de dienst verdriet heeft, wil iemand weten wat hij moet doen. God, we vragen je om te vragen. Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat het? Wat is het? Wat is het? Wat het? Wat is het? Wat is het? Wat het? Wat is het? Wat is het? Wat het? het? het? het? het? مالوش عاوز يعمل ايه خلاص الدنيا ما فيش كلام اه وصادقه التوبه ومنها ان علامه الخير ما توبة الله على العبد بحسب كما قلت ندمه واسفه الشديد وانه من من لا يبالي الذنب ولا يحرج إذا فعله فإن توبته مدكوله بعض الناس بص شكلهم كده ما عندهمش احساس بالذنب بيعملوا الشيء قدام ربنا سبحانه وتعالى بنص ولا يبالي لأنهم ولا يفعلوا شيء ولا يفعلوا شيء ومنها أن علامة الخير وزوال الشدة إن سبحان الله إذا تعلق القلب بالله وحده لو عايزه تزول شئتك إي أسم في تجنع بالمخبوغين خلي قلبك يتعلق بالله سبحانه وتعالى وحده الخالق لانه لن ان النفل ولا الضرب إلا الخالق وحده Wij zijn ook het leren dat het niet alleen maar de menselijke wereld de wereld van de natuur. Het is ook de wereld van de geest. Het is ook de wereld van de spirituele wereld. Het is ook de wereld van de spirituele wereld. de van de ook de wereld van de spirituele wereld. de van de is de wereld van de spirituele wereld. de van de Het van de van de van de van de van de van de van de van de van de van de van de van de van de om een te handelen in van de subhanahuider, waar ze niet aan het begin van de muziek, want dan moet je hem dan maar spelen in de laag subhanahuider. Voor mannen van de laag, en de laag, men naar de subken, en de laag subhanahuider, men naar de subhanahuider, de subken, en de de والآية كمان زلزلني عليها من الله وآه تقوى الله لا وقولوا قال ربي سبحانه وتعالى هو أن خص لهم أهليكم نار الناس والحجارة عليها ايه يعني أن كنت تحب أولادك أن كنت تحب أولادك احفظيهم من معصية الله إذا كنت تحب أولادك علميهم كيف تكون الطاعة ik heb het niet in de hand. Ik heb het niet in de hand. Ik heb het niet in de hand. Ik heb het niet de Ik heb het niet in de hand. Ik heb het niet in Ik heb het niet in Ik heb het in de heb het de Ik heb het niet in Ik het Ik heb het إحنا ربنا اكرمنا الإسلام من علينا بالستر من علينا بالطهر من علينا بالسطر العوّى؟ نحن لا نتشبه بقوم لسنا منهم إحنا أمة عزها الله الاسلام إذا تركنا الإسلام ربنا سبحانه وتعالى هيزل بعد وبعد ما زيب سيبنا عمره كنا أزلوا أمة فأعزنا الله سبحانه وتعالى الحياة فعز نفسك وعز الله بالإسلام عشان ما يكون حتى لا نكون ماء للنار وقول لها نسأل الله لا نعرف العافية بذلك عندما نتحدث عنه يقول ربي بتقبل الله وكون مع الصادقين يا الذين أمنوا بالله والمعامل ربي بالإيمان يعني قلنا قضي الإيمان القيام بتقبل الله اقتناب ما نهام رمو عنهم يا جماعة والله احنا بنظن ان مجرد اننا ننتقل الله اننا مثلا ايه ik heb het de tijd. Ik heb het niet in Ik heb het niet in Ik heb het niet in Ik het niet in de tijd. Ik heb het niet dat Ik het Ik heb het Ik het غير عن أمة المحمدية أشياء ربنا عمر بكتاب وجماعة سبحان الله ظننا إن إحنا لابدني سبحان الله زي ما قلت لكم بنوضخ لطلبات أولادنا أو البلاد إن ده سبحان الله قمة الرحمة وإحنا ننسى تماما إن دي صفات الأمة المحمدية لما تيجي تشوفي تتسيري كده في الطريق وتشوريك في هذا الرجل الذي أسلم دخل إسلام عنيسة وراء النساء المسلمات مشين في الطريق ده مصر وشأل وراء المسلمات التي تتسير في الطريق قال لو أنني maar ik heb het Islam, niet gedaan. Ik heb het nog niet gedaan. Ik heb het nog niet gedaan. Ik heb het nog Ik heb het niet Ik heb het niet Ik heb het niet Ik heb het niet Ik heb het nog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 اظلت رزق, رزق ربي روحي خد حدي تاني عشان تقوى الله ماشيتي لما قيل حزام احد العباد اذا كانت ارض ايضا ارض امشي عليها هزم ارض كل ارض ارض ارض ارض ارض ارض تقل ارض ارض ارض ارض ارض ارض اذا ارض ارض رزق غير رزق ارض الله عزوجل ارض ارض ارض ارض الله ممن أكبرنا لمحبتنا وبنتغتالي علي ويسعاتي ويقول ما تنسى المؤهلون نر, نر نر ايه وقدر ايه الناس ويقولوا مع الصادقين أمر من الله في أقوالي يقولوا مع الصادقين محمد الله كنوا مع الصادقين نر يريد نتكلم في الصدق تكون صادقة وإيه بيعمل لسانة على الصدق مش بس بعد ما نتكلم voor de mensen die in vrouwen, in het vappel, in het hoord, in lezione, in in het supraabel. In de96, in de onderzoek. Oennen is não te genoefen. Ik边 alselim,声en, um absorbed islam, lousen is Zeit, een durfvaas is Lucian. A blinds delle volle zien dat je nós van microb�. Wie kun je de mensen ci cents aan tranen vanmusten, om mensen te schatten en een hartos de in met een الثاني مع الثلاثة الذين أخلفهم حيث صدقوا صدقوا الثالث مع من صدق في قومه ولياته وعنى الوسيله هي بعموما يعني ورادة مع المهاجرين لأنهم لم يتخلفوا عن الجهاد كل هذا الأمر نجمعه في كلمة كنوا مع الصادقين مع الله كنوا مع الصادقين مع الله عز وجل من صدقوا وعنى الله, الله صدقوا ورد صبحانه وتعالى ما كان لأهل مزينة وان حولهم منها رب تخلفوا عن رسول الله لكنها قال ربي ولا يرىو بأن مع عن هذه الآية بين, بين الله سبحانه وتعالى التوبة على المتخلفين في الله يتخلفه عن الوقت هنا اتباع رسول الغز إنه في تخلفوا لكن أبكل اتباع رسول في ذلك لا ينظر الآية مدينة ولا من حولها من الأعراض أن يتخلفوا عن الغز عن ندي صلى الله عليه وسلم كما فعل بعضهم في غزوه تبوك ولا أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم قال بك في حاجات تصمت حاجات الأرض صحيح ربتي أرض آه يعني هي المفروض ولا ولا أن يقلك ي ي يضمنه أو يبخله آه عن نفسك أو يضمنه فأرغب في الراحة والسلاب ولا ولا ولا ينزلوها في مباز النفوس ولا ينزلوها ولكن ينزلوها في مباز النفوس وإيش؟ ولا ينزلوها آه في مباز النفوس إيش؟ إذا أنهم لا يسيرون في سبيل الله ولا نصب ولا كعب ولا جوع ولا ينزلوا منزل يغزل الكفار أي خطوة ينزلوها هيتغزل منهم الكفاف عشان كده بقول لك أي شيء تفعلين أنت كمسلم في, في طاع في إظهار طاع ظاهرة أو بأواطين ويراكل الكفار أو أعداء الدين على ذلك ويتغازوا إنها عند الله تردت المعين كما قال رب سبحانه وتعالى في هؤلاء لن يضيع لن ينالوا من علو ولمنيمن كالهزيمة أو الغنيمة إلا كتب لهم بذلك كتب يعني لو أنت عملت عمل صالح والكفار إذا المسلمين منهم لهم عندهم قوة كذا لين استم استميين أو مسلمين أو كذا لين مسلمين أكبر على القرآن دير أنت وين؟ يقول رب سبحانه وتعالى فكذا إلا كتب لهم ذي بذل عمل صالح يجزون عليه من الله أحسن الجزاء يعني أنت أنت تقربت من الله عز وجل في وقت فدنا تريت تحفظي كتاب الله عزوجل إيش تريت تطيع الله عزوجل في وقت الناس بتبغى عن الله عزوجل في الك في النار ik ga in de buitenwijze van de وتعالى en ik ga in de buitenwijze الله de kerk المحسنين، الذين ga in de buitenwijze van de الله، قاموا بالجهاد، in de buitenwijze van de kerk en ik ga in de buitenwijze van de kerk en ik in de buitenwijze van de kerk in de buitenwijze van de kerk in de de بيجزيها ممارد أحسن ما كان يعني القصة ده على أي عمل صالح أنت راح تعملين رايح تبحث على الناس في قرار عشان تبنيهم وبتقطعي بابه وبتقطعي مسافة ورايح ليجيك أنت زي المكهنين أنت رايحة مجاهد عشان تحضاري درس علم صح يا للمورد وعبد مجاهد وكذا in de helft van de helft van de helft van de helft van daar je vergt wat? Echt, je schrijft iets dat mint, dat blijft. Ik, ik heb daar in. En als je daar geen zin in hebt, dan is het van Allah, ze. Wat is er gebeurd? Het is van Allah. En daarom zeggen ze. En daarom zeggen ze. En daarom zeggen ze. En daarom zeggen ze. En daarom zeggen ze. En daarom zeggen ze. En daarom zeggen ze. En daarom zeggen Aku سبحانه الله يحبني. Het is niet zo. O Ame, diegenen die het hebben, hebben het recht, en diegenen die het niet hebben, diegenen die het niet hebben, hebben het niet. En als er iemand is die het heeft, dan is hij een van degenen die het heeft. En als er iemand is die het niet heeft, dan is hij een van degenen die het niet heeft. En als een een een een ja, ze het de de de toen ik een leven sterren, mijn nieuwe koffie als rijk, waar je alleen over moet, wat je ziet, komen er ook een halve dag naar de hele dag naar de hele halve dag naar de hele halve dag naar de hele dag naar de hele dag naar de hele dag naar de hele dag naar de hele dag naar de hele dag de hele dag naar de hele dag naar de hele dag naar de hele dag naar de hele dag naar de hele dag de de de naar de de de de de de de de de de de de ولذلك قالوا والمزين والقارنين ينراجع عليهم يعني عملوا العلم الشرعي كما تقلق هذا فضيلة للعلم وخصوصا الفقه في الدين إذا كانوا خمجين القتال بس يقول لهم لا مش كلك تخرجوا لازم مجموعة تقعد عشان العلم الشرعي قيل هذا فضيلة دي الدين وخصوصا الفقه في الدين وأنها من أهم الجمهور في الحياة وأن من تعلم علما فعليه نشره ولثه في العباد ولذلك ونصحهم في ذلك على انتشار العلم يقولك انشار العلم عن العالم من بركته أدره يعني إن شو العلم اللي انت تعلمتين وذلك ايه؟ هذا بركة العلم وهذا يمنى العلم أما اقتصار العالم على نفسه وحي يعلمه وخلاص واحد يتعلم شيء ولذلك لما تيجي إنسان مسلا تعلميه شيء بتتمنى إنه اللي انت عن الانتداء ينشر دي البركة بتاعت العلم لكن يقول دي زياد اللي انتي مسلا وحي بتتعلم العلم وبعد كده لا قاعد خلاص في ديته ومعادش يتعلم بالعلم هل يتعلم شيء؟ نعم is al en men Segert l�st inhoud die Lilien ook voor de zyler er invent die van hetане De zou die Oho voor de positie en heer Gall have om alle in parole te gaan met iedereen. En magthroughwet zien de inspirierk voor bij uw jaar en gaan. de matale تكون فيها جهاد يا رب سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا الذين يؤمنون من القفار ويا الذين يلقن الأرض أرسلوا رب سبحانه وتعالى إذا أمر هام في هذه النهاية أن يبدأوا القتال من يليهم الأقرب ليهم الأعداء ثم ينتقلوا بعد كده إلى أبعد والأبعد وهذا فعل الرسول فعل النبي ذلك وصحبته أقربين يعني فقد هنا هذه فقد إيه؟ قوم انتقل من قوم من هذا ثم انتقل إلى غزو سائر العرب ثم إلى غزو الشام يعني كأنه بالتدريب الأقرب في ik heb het gevoel dat ik een korte kwaren heb. Hij is een korte kwaren. Hij is een korte kwaren. Ik heb het gevoel dat hij een korte kwaren heeft. Ik heb het gevoel dat hij een korte kwaren heeft. Ik heb het gevoel dat hij een korte kwaren heeft. een het een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 مع إذا لازم العبد تقوى الله عز وجل كان الضعم بمعينته وبحبزه وبنصرته وبتأميده وهذا عن قول يقاتل الذين يدونك من المصفار مخصوص إما كانت المصلحه في وقتان إذا كانت المصلحه في غير الذين يدونكم البعاد خلاص فهكذا ذهب النبي صفارس الله عليه وسلم ما كانت في ذلك المصلحة الآية إذا مع ذلك قول المصفارات في الوقتان وإذا مع شو في البناسوقيين هم حالاتهم كذا بنات؟ فمنهم من يقول أيكم زالتوا هذه إيمانا في الصورة أتلا بسمع القرآن أبغى حديث من النسرين لو خرقت منك النسرين وانت ما زدتش إيمان أو حاجة في حياتك تغيرت يبقى يبقى القلب في إي رجع الناس للباس هكذا إذا أزيل الصورة من الصورة من الصورة القرآن مقصود بها صورة القرآن إذا أزيل الصورة صورة القرآن وسمعها البناسوقي سخروا واستهزأ من حذفيته زالته السوء، سمعت الكلام اللي تقال، يعني فموعاً <تصفيق> ماذا قال ألي فنعم؟ وقال بعضهم لبعض هل منكم ما زالت هذه سوا ايمانا وبواب ذلك يا محمد نعم، المؤمنين الذين أبصروا النور وعرفوا الحق زالتهم إيماناً كما قال رب سبحانه وتعالى وهم يستبشرون بما أزلت بها زي سوا أما التميين اللي مرض، لم تزد من القرآن <تصفيق> ابدا ايمانا wat is dit? Ik heb een andere man een is. Ik heb een andere man die hier een andere man is. Ik heb een andere man die hier is. Ik heb een andere man die man is. Ik een andere man die hier een andere man الشرح التفصيل وهذا مجرد تزعم عليك الآيات أو تقرأ الكتاب أو تقرأ كده أو تقرأ القرآن وبعد كذا ينجح صدر الكتاب الله عرخ واستبشري أن ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى يأتيه من يشاء وأما الذين في قلوبهم مرض فزالتهم إير رجس يعني المرض اللي هو الشك والنفاق من النفاق والرجس برضو كل زالتهم مرض إلى مرض وشك إلى شك وشك إلى شكين من حيث أنهم كفروا بالله وعنجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعرضوا عما حنزر رب سبحانه وتعالى وماتوا على حالهم نسأل الله سبحانه وتعالى أم عفو والعافية نسأل الله منه أم عفو والعافية ولذلك حتى نجوا هم كافرهم هذا عقود لهم المطبع ربي على قولنا أنهم كفروا بئيات الله وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم فعقلهم ربي نفاقا في يوم فيه قولون إلى يوم يبقون بما أخلفوا برمى وعدونه وهذا حال المنافقين دائما شك وليبة وارتي أصحيح لا. أصحيح لا. أولا يا رب عندنا ويختلوننا في كل دعامنا فقلت ربنا ويخطرهم على الأقام وقلتهم مع الكفر إن ربنا سبحانه وتعالى يصيب الإنسان ببلاء ومراء لازم الحسان لما يبتلأ المرض لازم يقف وقف مع نفسه حسانه إذا جالك البلاء أو جالك المرض ولم تقف يوقف مع, مع نفسه مع حساب حسب نفسك كما يقول رب سبحانه وتعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل امتحان في كل عام يجلون بلاء مرة والأمراضون بناصبون من البلاء والأمراض وبما يفتلون من الأوامر الالهيه التي يراد بها اختبارهم بآية من الماء ثم لا يتوبون بعد هذا لما تجيلها المرض أو يجيلوا البلاء الويتع المحضور يحتاج ذلك تهوبة عما هم عليه من الشر en de zon ervan zaken van dat voorke fuldstijden en niet van wat is. de in de secret... om deoren te boule께서 en mijn16 bez Mcije. En dat van ditPlus precies de schrijf is... want die de de in een, Hadden een afkeer? Zijn man is een hebbende zulbadum in de bakken met de ganzen. Gezinien, hoe heb je dus de bal de kalender op papa? Hoe magazine de tolkie lam en bij de aan eigen mobiel. Had je er ook Had je in acht? Waarna moet van de zin van die het Hoeveel Rabbinen, zeggen ze, hebben ze niet gehoord? Het is niet de bedoeling dat we dit zeggen. Het is de bedoeling dat we dit zeggen. Het is de bedoeling dat we dit zeggen. Het is de bedoeling dat we dit zeggen. Het is de bedoeling dat we dit zeggen. de bedoeling dat we dit zeggen. de bedoeling dat de de de de de de de de de de de في النهاية بقى ما قد جاءكم ايه؟ حنا قال لكم سبحانه وتعالى رسول من انفسكم يعني ايه آية يا بناتي ان ربنا سبحانه وتعالى من انفسكم في قراءة اخي ايه؟ انفسكم يعني من ايه؟ من حاجة نفيسة من حاجة ايه؟ اه نعم ما قد جاءكم ايه العرب رسول منكم يشق علي من يصبكم من الضرب كان هكذا النبي لعلك اداخل من نفسك كان بيهنك رسول الله؟ ان نلاقيهم ايه على هذا القصر ليس عليكم ذنب فاذنوا بلقى ربنا سبحانه هو حارسنا نلاقي على, على الهدايه لا ينقص لا ينقص بكم وهو شديد الرقه ورحمه للمؤمنين فهو حارس رحمته للمؤمنين رحمته للصابرين رحمته بالكلمه رحمته بالظالمين رحمته بالمرض رحمته بالمرض رحمته بكل امتي حتى الكافر منهم وجود صلى الله عليه وسلم حتى في الكافر في هذه الامه zulke maatregelen. Subhanallah, ik bedoel, mandaal Allah bihamd, mandaal Allah, schaafid al-mahmud, al-muqminin, al-muqtaalimun, harisun hij is de pater der dawa, صلى الله عليه وسلم. En de zelder die, ten moment dat Allah al-ghalib, de bevestiging van de Nabi رحيم المؤمنين, fusil of al-fusul, die weten zijn staat, hun situatie, die weten dat niemand anders dan Hij is, dat En als ze weten is, dan het is, dan kunnen ze niet in de geest in de geest van de moeder en in de geest van de genade in de geest van de liefde en in de geest van de rijkdom en in de geest van de trouw. Alles dit is het Messias. Alleen al het feit dat hij de geest de moeder heeft, is een grote aanwinst voor de mensen. Als je het weet, dan je het niet meer vergeten. Als je het weet, dan je je je je je je je je je je je je je je والصحابة يرجوه ويذهبوا إلى هذا المكان عشوه ماذا فعل في هذا ده ده بس سمعواب بسود جامد جدا في أفراح المدينة يوم الصحابة يذهب يشوف إيه اللي حصل هناك مش يسوي الموضوع ويمشوا أولاء ينظروا إذا يذهبوا إلى هذا المكان يجدوا من سبقهم إلى هذا المكان رسول الله سبقه على هذا المكان ولذلك حريص عليكم يحب لكم الخير ويسعى على ذلك ويسعى ليصار الخير لكم ويوحس على هدايتكم الإيمان ويطرح لكم الشر واسع رهدي فيه واعتق عن الشر وبنؤمنين رؤفة رحيم شديدة الرؤفة شديدة الرحمة أرحب بهم من عليكم من والديهم ولهذا كان حقا علينا مقدما على المقد والقوة على كل على الأهل والولد وعلى كل شيء على سائر خوف الخلق واجب على الله عز وجل تعظيما وتعظيرا أداب أداب التي تكون من العبد أداب التي تكون من العبد maar Russeel, zoalal Alai was er dan. En Araba, als je bent, voor dat achteren, waarom ook een kfeeling daar waard. Hast bij Allah, kafeling, fatawken, alweer, falei, in het tij, weleer, ten tij, kou, weleer, ten volk, weleer, ten tij, en alweer, ten tij, en hoe, خير, men kan u bieden aan, hoe, jullie men, en aan, hoe, jullie men, jullie kunnen, en jullie kunnen, en en en en en en en en وأما وين تولد أم عرضا بجن وعنت فمد على سجلك ولا تزل دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى حسبي الله أي الله في كثيف في أهم, أهم. لا لا لا هو أي لا معبر حق إلا الله سبحانه وتعالى عليه توكل واطول أملي وارجع إليه وأصحيه وأصخب به وكله الذي يدري وهو الذي يرد عني كل ما يضرني ويدفع عني وهو رب العرش الذي المخلوقات العرش لذلك كان رب العرش العظيم الذي وسع البحر وقال كان رب لما يكونهم الذي اولى احرى لما تيجي تشوفي عظمه العرش يا جماعه عظمه اللي هي الجزء اللي هو ايه في العرش هو ايه الكرسي الكرسي اللي هو ايه اللي هو موضع القدم في العرش الكرسي هو موضع القدر في العرش السماوات والارض كلها في الكرسي اللي هو موضع القدر مش محرق من قاف ايه في ارض خلام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 فكيف لمن استمعنا سبحانه انا قدر الله حق قدره قدر الله حق قدره نقول سبحان الله يحب معلمنا الله سبحانه النافع الداشه وفرن قوس على دي زي الميكو وشي ثاني سبحانه وتعالى طب ما كل مع الصلاة في في الوقت اللي حضرتي حضرت ها خلاص أهل خمس أيام حضرت حضرت مش ربي لكن في التفسير إن فيها طبيب لا لا الحين التفسير الصدق طيب خلاص المرة ان شاء الله لكم يا بناتي اللي هي زير. سورة التوبة سورة التوبة كلها كده فيها عذاب وما فيها عذاب وما عبر البروس المستفادة البروس المستفادة هي الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في هذه الغزو أعلى منازل الآخرة وأفضلها بحيث لابد من أعمالهم تبلغها إلا بصبرهم على الشدة يعني هم الغزو ليه عدل للمؤمنين؟ علشان المهمنين ربنا يهديهم يا رب العالمين هل يأباه سبحانه وتعالى المهمنين في عزي الغزو اعلى منازل اخرة وعبدالها بحيث لم تكن اعمالهم تبلغهم الى الدرجة ان ربنا سبحانه وتعالى يبلغهم على صبرهم على شدة ما يحبهم فاحتاج الامر الى البلاء والى الصبر على ذلك البلاء ولا المهنة فقيد لهم الاسدام التي توصلهم من خلالها الى اعلى en de raten, wat ik de hand, is in de in en in het ze in de een in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 de Arabieren die het maar en de die van de Bijbel van de mensen de Bijbel hebben en de mensen die nog dat de Bijbel hebben en de mensen die de en de de en de en de en en en en en en en النقطة الثالثة تحذر الغزو المهم من عقبة الفتنة والمعصية والفشل والتنازع وحب الدنيا لأن هم لما فشلوا تنازعوا فلا فلا تنازعوا فلا شلو تذهبون لأن التنازع دائما كيف كذا في بلد فيها تنازع تذهب الرحمة تضع تضعف تضعف في البلد أو تضعف في الناس دي حتى لو كنت مصر حتى لو جات اسره فيها تنازع في أطراف الاسره دي اعرف هو هتعطيني عكس ما تلاقي مصر ممكن تلاقي اسره فقيره جداً لكن وفيها أطراف فيها ام حتى ممكن يكون امر طالع فيها كمان او كم بنت او كذا تحسين انها خوف على الام وحبس على مصباح الجميع لو واحد بيشتغل يبدل الجميع تلاقي من تاني فيه الاب والام وفيه مال وفيه غنى لكن كل واحدهم اناني كل واحد فيه فوالي في زواله ولزالته تحذر الغزو المؤمن عقله الخدمة والمعصية والفشل والتنازل وحب الدنيا والتفارق عن نصرة الله انت تنصو الله ينصو لي حباً لما تيجي تسألك لي أنصو الله زين صو الله بنفسك ولادك ودينك ومالك أنصو الله إنك تلدي نفسك سبحان الله طاعة لله المحسى اولادك في اهل بيتك على طاعة الله ما ليش نفسي خلاص لا أنت و بلادك تتاعي بها عز نصرة الله وأن نصرة الله سبحانه وتعالى منوطه أو مرتبطة بطاعتك والتضحية بسبيبك بمالك و بنفسك و بلا تحبي افعال اللي يحب ربي مش لازم تكون انت متحبي فإنزاله النقطة الراجعة فيها استخلصت هذه الغزوة تؤكد الغزوة على أن كل نعيم في الدنيا سوى الجنة حقيقية كل هذا غير الدنيا غير الجنة يعني؟ يعني ما المطلق بي الدنيا ويديش كم سنة كم سنة تفتي بسمية هتبقى كاملة وبس الناس هتبقى تقول امتى بقى عن شيء امتى نودي امتى نخلص لو كده لانه ما افهم انا تبدأ عمو ولسه العمر ونسه وراكي دلوقتي معنى اليوم ده ماتي اليوم ما تقول لديهم الجنة دي. أبطأ من كده إحنا بقنا كم شهر بصورة بقنا ثلاث شهور كم شهرين بقنا تبصير آه حياتي بقنا ثلاث شهور لبنتي أو أكتر في صورة براء تسأل السائلة تقول هل الاحتلال بدون أن أجب ماء عليها لا طالما لم يجب ما فلا يوجد بسط ما هو التبشير وما هو أضراره التبشير إن يدعوه إلى المصرانين وأضراره عايزة أكتر وأضرار من كده إنك تخرج من دينك جزء الله لنعفر عدونا أنا أوقات بعنى سؤال أوقات بعمل الخير مثل صلاة القيام أو الصيام ولكن أوقات لا أقدر على شعل تلك كالشياء فعال علي وزن أقول الله ربما افتح قلوبنا ونكون في زيادة على طول لأن ربي يحبن عمل أدواننا ما حكم المقراء التي تقوم بها الأخوات في شهر رمضان لخطم القرآن ثم الراع خطم القرآن طبعاً هم جميل جدا انهوه شهر رمضان و شهر القرآن فالأبتعر في فالتدين مثلا القرآن كل واحدة تقرأ كل واحدة تقرأ وتصلح لهم المعلمة لأنه مجتمع على القرآن واستفادة في التعليم ما في ذات شيء مع حكم الصدقات التي تقلتها الزوجة بدون إيز لزوجها لأنها في غفلة عن الصدقات وهي هو سيد لو سيد بها المال مبنى ما في شيء ما تقلق الصدقات ولا هو أجر هذه الصدقة أيضا أنا مسافرة إلى القاهرة وسأعمل في الثلاثاء أيامها أقصر في الصلاة نعم ثلاثة أيام نعم أقصر في الصلاة في الثلاثاء أيام بس بأسئلة السؤال بعد اللي هو ممكن نأخذ عليه جا إذا ماذا تعلم المسلمون من غزو التبوك ماذا تعلم المسلمون من غزو التبوك آخر حاجة أتذكرتها ها النقاط اللي انا عاوزاها في الاخر ها دلق قلتها في الاخر ها تعلم المهم فاكرين متلقوا مانينه والسكينه وترقب القدر ولا لهم عدوا منهم وفيهم يعيشون اذرههم تح بتحذر اللي هي ال الفتنة بيحذروا الفتنة ولا المؤمن؟ أنا نصرت الله تكون على قدر طاعة المؤمن أن نكون عين في هذه الدنيا غير للجنة فليس بنعين كما قال ربي. دور دار الآخر بس يظهر ما تسوتوش إن أنا أسأل بو فيها أقول قولي هذا استغفروني ولكم سبحانك الله محمد أشهد أن لا إله إلا أنا استغفر الله وأشكره إلي إن شاء الله يعني أنتوا عايزين سورة, سورة السورة سورة قرآن جديد هو إيه ثلاث آيات بس ها كان مصر؟ مسرعي كلها مسرعيين حقا ها ده حقا حقا حقا حقا حقا حقا حقا حقا حقا حقا حقا حقا حقا حقا حقا